فمنهم من هو قائم بأمر الله ومنهم من هو دون ذلك فيكون المقصود عن القول الثاني اليهود فإنهم ليسوا كلهم سواء. فقال فيهم من هو قائم بأمر الله وفيهم من هو على خلاف هذا وهذا قول العباس وقتابه وهذه الجملة ما يعرابها بالنسبة لما تقدمها من الكلام إلى قوله وكانوا يعتدون هذا استئناف حسنته هذا كلام مستئنف لا تعلق له بما قبله إعرابا أي من حيث الإعراب لا تعلق له بما قبله وهذه حقيقة الاستئناف هيكون ما تأخر ليس له تعلق بما تقدم إعرابا وأما معنا فقد يكون له تعلق بما تقدم معنا وقد ينقطع عنه معنا وإعراب من أهل الكتاب أمة ما يعرى هذه الجملة أيضا من أهل الكتاب أمة مبتدا وخبر خبر مبتدا نعم استئناف أيضا ويتضمن بيان الجهة التي تفاوت فيها من كون بعضهم أمة قائمة وبعضهم دون ذلك وبعضهم دون ذلك فهذه الجملة أيضا مستأنفة فيها بيان تفاوت أهل الكتاب أو فيها بين الجهة التي تفاوت فيها فما معنى أم قائمة أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوه ولم يترفوه وقال مجاهد عادلة أحسنتم وقال الصدي مطيعة أحسنتم مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده وقيل قائمة في الصلاة وقيل المقصود بالأمة الطريقة فهذا يحتاج إلى تقدير من أهل الكتاب ذو أمة قائمة أي ذو طريقة قائمة مستقيمة أي أصحاب طريقة مستقيمة وعلى نسخة إخواننا ذو أمة أي ذو طريقة مستقيمة فهذا لابد من هذا التأويل فيه لابد من التقدير على القول الأخير أن الأمة المقصود بها الطريقة فيكون معنى الكلام هكذا أصل الكلام على ما ذكروا من أهل الكتاب ذو أو ذو أمة أي ذو طريقة مستقيمة قائمة مستقيمة وهذا فيه شيء من التكلف تكلف تقدير والأصل الحمد لله عدم تقدير مع تأتي المعنى واستقامة المعنى ما نحتاج أمة بمعنى طائفة هذا هو المعنى المشهور فيها ولا يحتاج لهذا التكلف قولهم يتلون أو قوله تعالى يتلون آيات الله ما هي الآيات هنا؟ نعم شرعية كتاب الله يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى وقال مجاهد يتبعون كتاب الله وما معنى آناء الليل أي ساعات الليل أحسنت أن يقومون الليل بكتاب الله سبحانه وتعالى قولوا وهم يسجدون هل يجوز تلاوة الغرآن في السجود؟ وهذه الآية يتلون آيات الله وهم يسجدون آناء الليل وهم يسجدون كيف تقول لأ يجوز الله يقول وهم يسجدون يتلون آيات الله نعم بمعنى يصلون وهم يسجدون أي يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود فعلى هذا عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخشوع والذل أي في السجود من خشوع وذل عبر عنه أو عبر به عن مجموع الصلاة لأنه من ذروة الصلاة السجود فيه خضوع وفيه ذل تمكين الجبهة خاضعا لله سبحانه وتعالى في الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى أحسنتم فما هي الصلاة المقصودة وهم يسجدون أن يصلون قيل قيام الليل وقيل صلاة العتمة أحسنت قيل العشاء بسم الله قال رحمه الله وقال عطاء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة الآية يريد أربعين رجلا من أهل نجران من العرب واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أسعد ابن زرارة والبراء ابن معروور ومحمد بن مسلمة ومحمود ابن مسلمة وأبو قيس صرمة ابن أنس الله أعلم كانوا موحدين يغتسلون من الجنابه ويقومون بما عرف من شرائع الحنيفية حتى جاءهم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصدقوه ونصروه هذا التقييد وهذا التحديد بالعدد احتاج لدليل أربعين رجل من أهل نجران ليسوا سواء من أهل الكتاب أم قائمة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب وأم قائمة قال هنا أربعين رجلا من أهل نجران من العرب وثلاثين, وثلاثين من الحبشة هذا يحتاج لدليل فلا يعلم سمع تعالى ما تقدم فأهل الكتاب اسمان وصنفان وليس سواء فيما هم عليه وهم يتفاوتون فمنهم أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى تقوم بما أوجب الله بما سيأتي قراءة اليوم وذكره اليوم يؤمنون بالله إلى آخره ومنهم أمة على خلاف هذا تماما أمة كافرة أمة معرضة فاسقة الفسق الأكبر ليست مؤمن بالله سبحانه وتعالى اليوم الآخر أو إن كان عندهم شيء من هذا الإيمان اختل إيمانه بأشياء أخرى للتفريق من الأنبياء والكتب فنعم فهؤلاء لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى فالقول الأول هو الصواب من غير التحديد من غير التحديد قال رحمه الله قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين هذه صفات هذه الأمة القائم بأمر الله سبحانه وتعالى فمن صفاتها الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن صفاته القيام بهذا الأمر العظيم الذي ينبعث عن الإيمان بالله اليوم الآخر الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن صفاته من في الخيرات وهذا عموم بعد تخصيص فمن المسارعة في الخيرات الأمر المعروف أنه عن المنكر ولكنه عام في ذين الأمرين وفي غيلهما وإلا يشملهم سالعون في الخيرات الأمر المعروف أنه عن المنكر صلاة حج عمره كل ذلك سارعون فيه ويأمرون به نهي عن المنكر المنكرات المعلومة هي كلها تدخل في المسارع في الخيرات لابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى وامتثال ما أمر جل وعلا فيكون هذا باب إجمال بعد تفصيل قال ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين قال قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وليست قيم لهم دين إلا بالأول يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرات وما عندهم إيمان بالله لهم الآخر إنما مرآة للناس وإظهارا لهذا الشيء وإظهارا لهذا الأمر ولا يريدون به وجه الله سبحانه وتعالى هذا ما ينفعهم هذا لا ينفعهم أبدا أمر معروف أنه عن منكر مع إنعدام الأول يؤمنون بالله واليوم الآخر كلها تفرع عن الأول ولا يستقيم لشخص إلا بالأول قالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما هو تعريف المعروف وما هو تعريف المنكر أو ما هو ضابط المعروف وما هو ضابط المنكر على ما ذكره لنا شيخ الإسلام رحمه الله شواء صوتك نعم اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح هذا المعروف والمنكر سماعيل أحسنت اسم جامع لما كرهه الله وبغضه وابغضه سبحانه وتعالى أو نهى عنه اسم جامع لما كرهه الله ونهى عنه فهذا المنكر وابن الجوزي يقول المنكر طاعة الله سبحانه وتعالى المعروف قصلي المعروف طاعة الله سبحانه وتعالى والمنكر خلافه معصية الله أحسنت هذه عبارة وجيزة مختصرة مفيدة. فالمعروف طاعة الله والمنكر معصيته. وعبارة الشيخ الإسلام جميلة اسم جامع لما يحبه لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح معروف والمنكر اسم جامع لما كرهه الله ونهى عنه منكر. قالوا يسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين تقدم تفسير هذه الآية لأنه لم يتعرض لها تقدم تقدمت أو لم يتعرض لها لأنها تقدمت ما يحتاج لنعيد يعيد قال قوله تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه عندك يا أنور ما هي من خير وما يفعل من خير وما هي ما هذه الأولى وما يفعل من خير ما هي ما جازمة هذه جازمة شرطية جازمة عبد الرحمن يهتز سريعا لا شرطية بس يعني ما هي جازمة <تصفيق> عند من عبد الرحمن هزئنا وهتز سريعا كلكم هكذا ما عندكم شيء لا إله إلا الله ما درست المتممة ولا الأجرمية ولا شيء كلكم هذا اللي في الحلقة ما أظنهم عندك ما شرطي يا جازمة وما يفعلوا مجز بما أصلوا يفعلون مجز بما وعلم جزمي حذف النون ولو فاعل وما في محل رفع مبتدا أو مفعول به مقدم لأن الفعل لم يأخذ مفعوله مفعول به مقدم ومن خير بيان من بياني حال ايما تفعلوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا حال كونه من خير لن يكفروا وما يحرمون ابدا ولا يعدموا ثوابه لا يعدمون ثوابه الذي يفعلونه من خير فهذا معنى فلن يكفروا اي لن يعدموا ثوابه لن يحرموا ثوابه فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء إن الله لا يضيع عجر المحسنين لا يضيع عجر المحسنين وهؤلاء محسنون والله وعد أن يضيع أجر محسن بل يدخر له وينميه سبحانه وتعالى سواء كان من الصدقات أو من غيرها من المبرات فإن الله ينمي العمل ويلغى الله العبد, العبد يلغى الله سبحانه وتعالى على خير ويلغى الله بأجور عظيمة وما كان يظن أن هذا الدخر له وأن هذا الله سبحانه وتعالى أخلفه خيرا عن الأعمال المتقدمة فلا يحرم العبد ولا يعدم خير والأعمال التي يقوم بها العبد لا تؤهله ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم وكريم جل وعلا وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ما في حد يدخل بمحض العمل وإنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى وإن الأعمال كما تعلمون يعتريها تقصير عظيم عند الناس تقصير إن عمل صالحاً تجده يخلط إلا من رحم الله يخلط إلا من وفقه الله جل وعلا وإلا هذا حال الإنسان أنه مقصر وأنه ذاك الرجل المقصر ومع ذلك الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد فلا يضيع أجر عمل أبدا قالوا ما يفعلون من خير فلن يكفروه ما معنى يكفروه فلن يكفروه نعم لن يعدموه لن يحرموه هذا معنى يكفروه أي لا يعدموه ولا يحرموه قال غرى حمزة والكسائي وحفص بلياء فيهما فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِنْ يُكْفَرُوهُ بِالْيَاءِ فِيهِمَا فِي يَفْعَلُوا ويكفر وَيُكْفَرُوا في الموضعين وهذه القراءة التي عندنا قراءة حفص وهكذا إذن قرأ بي حمزة والكساء في الموضعين بالياء قال قرأ حمزة والكساء بالياء وحفص بالياء فيهما إخبار عن الأمة القائمة وقرأ الآخرون بالتاء فيهما وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وهي قراءة سبعية ولا بأس أن يغرى بها فهي قراءة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ الآخرون بالتاء فيهما وما تفعلوا فلن يكفروا قال وقرأ الآخرون بالتاء فيهما لقوله كنتم خير أمة اِنِي قَوْنِهِ خير خَيْرَ أُمَّةٍ فَيَكُنْ يُعُودْ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فلزال الخطاب لهم وما تفعلوا من خير فلن تكفروه وعلى الغيبة ما يفعلوا ولي يكفروه يعود على الأمة القائمة بأمر الله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أي هذه الأمة القائمة بأمر الله سواء كان من أمة محمد أو من غيرهم فما يفعلوا من خير لا يكفروه أبداً وعلى الخطاب يقول عاد على أمّ محمد كنتم خير أمّه وما تفعلون خير الخطاب لهم نازل رجع إلى ما تقدم قال وقرأ آخرون بالتفهما لقوله كنتم خير أمّه وأبو عمرو يرى القراءتين جميعا يعني يقرأ بهما بهذا وهذا, وهذا هم القراء السبع أبو عمرو بن العلاء الإمام النحوي رحمه الله قال وأبو عمرو يرى القراءتين جميعا ومعنى الآية وما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه بل يشكركم له من يشكركم ايش عندك يشكر لكم بل يشكر لكم وتجازون عليه يشكر لكم لن تعدموا ثوابه بل يشكر لكم والله من أسمائه الشاكر سبحانه وتعالى فهو يشكر لعباده أعمالهم الصالحة يشكرها لهم سبحانه وتعالى وهو من أسمائه جل وعلا وأسماءه له لها مدلولات تدل على صفات قال بل يشكر لكم وتجازون عليه والله عليم بالمتقين أي بالمؤمنين، والله عليم بالمتقين منكم، وعليم جل وعلى بأهل التقوى، والله عليم بالمتقين منكم، أي بالمؤمنين بأهل التقوى منكم. <تصفيق> إلى هنا في هذا المذيع. خذنا يك. إلى في شيء مهم والله.